وويل للكافرين من عذاب شديد وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاء أولئك في ضلال بعيد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 ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صابر شكور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 وفي ذالك بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لا أزيدنكم ولئن كفرتم إن عذاب لا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 جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا وقالوا إنا كثرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض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 قالت لهم رسولهم إن إحنا إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن ولكن الله يمن على من يشاء من عباده ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلقان إلا بإذن الله وعند الله فليتوكل المؤمنون وما لنا إلا نتوكل على الله وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولا نصبر على ما آتيتمون وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسولهم لا نخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكنكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد أستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غنيض مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف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 وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا ان ما كنا لكم تبع ان كنا لكم تبع فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء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 قل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ما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 وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَرٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْهَا ذَا الْبَلَدَ آمِنَ وَجُنُبِنِ وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ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 ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله عَمَّا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم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 لِيَجْزِيَ الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. هذا بلا لِلنَّاسِ الناس بِهِ وَلِيَعْلَمُوا به ولي يعلم أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب